بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإي رواية يعرض ويقول سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مستجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى عنهم يوم يدعو الداعي لا شيء إنكم انخش عن بصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وزدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بما منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواحي ودسر تجري بعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزل كأنهم هو أعجاز نخل من قعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فعل من مدكر كذب الثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعرنه القي الذكر عليهم بيننا بل هو كذاب نشر سيعلمون غدا من الكذاب نشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واستبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب صاحبهم فكيف كان عذابي ونذر إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كاشم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من كذبت قوم نوط بالنذر إن أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل نوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد نظرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر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 بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلام حين بالبصر ولقد هلكنا أشياءكم فهل من وكل شيء فعلوا في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر